بسم الله والاسم وروحه قدس في العلاج الى حدامين عندنا يومين خميس ثم اهم خميسين في السنة كلها يوم خميس العهد ويوم خميس الصعود اللي هو بكرة كل سنة انتصيرين من جهة طريق الصعود في خميس الصعود يعني أنا كنت ما سأتلكه نبجة عن عيد الصعود ما فيه شداء نحن نكرر ويتلكه فيها كيف صعب المسيح للجسد وكيف صعد الجسد ممجد غير خاضع للجاذبية الأرضية وشرحت معنى الجلوس عن يمين الآب وبركاته الصعود وحاجات كثيرة من النوع ديال. المهم ان احنا في عيد الصعود نتكلم عن الصعود بالنسبة لنا اثناء كيف, كيف يمكن ان تكون لنا قبيلة الصعود من الناحيه الروحية ما تصعد روحا وفكرا وعقلا واجتماعا ويصعد مستوانا الى فوق السيد النسيحان قال وانا ان ارتفع اجذب ال اليه الجميع يعني اجذب ال اليه الجميع الى فوق ما نقصدش الى فوق بالجسد زي ما حدث لبول لقولس الرسول صعد الى السماء الثالثة وزي ما حصل بالنسبة الايلية النبي صعد في مركبة نارية وزي ما هيحصل في الاختطاف في الاخير اللي قال عليه قولس في ترسال ونيس الاولى الصعد اربعة لكن المهم ان الانسان يصعد من الارضيات الى السماعيات من المستوى المادي الى المستوى الروحي نقطة البدء الصعود هي السوبة يبتج الانسان يصعد من جو الخاصية اللي هو فيه يصعب من الوحل اللي هو فيه يصعب من السقوط اللي هو فيه فبدء الصعود هو التوبة وبدء التوبة اليقظى الروحية ومحاسبة النفس ده بدء الصعود وبعدين تكون له ارتفاعات كثيرة وقمى كثيرة يوحنا كليماكس في كتابه الدرجي وضع 30 درجة في الصعود 30 درجة في الصعود سماه السلم كلمة كليماكس يعني سلم فهو اسمه يحنى الدرجي او يحنى الشلمي او يحنى كليماتي لغاية ما يوصل انسان لربنا طبعا في الدرجات دي في حاجات كثيرة وشعبة شاكر مرة على ما اظن شمى الثلاثة وشبتين ابتدت ادرج الدرجات ديه كنا بنوعد في القاعة اللي هم ديه فالنسخر وقالوا لهذا الكلام صعب يا أبان لأن من الدرجات اللي قال عليها يوحن الكلمات استدرد الموت عن العالم طبعا مين يحبر عذبية وشف العلمانيين هذا صعب لكن على الأصل احنا ناخد الأشياء السهلة علينا اللي يبتجي الإنسان فيها بالتوقف والبعد عن الأرض الياد ويفضل يتدرج, يتدرج يتدرج يتدرج إلى أن يصل إلى حياة الكمال ونقصب بالكمال الكمال النسبي نسبة لما نستطيعه ونسبة لما تعمله النعمة معنا وربنا في مسألة الصعود إداني أمثلة كثيرة أمامها نراها كل يوم أول مثال الأشجار حاجة في الطبيعة تلاقي الشجرة باستمرار تصعد إلى فوق تصعد إلى فوق الإنسان اللي عايز ياخد درس من الطبيعة ياخد درس من الشجرة التي باستمرار تصعد إلى فوق أو النخلة كل مرة تاخد درجة درجة درجة درجة لبرجة يقدر الواحد يعرف عمر النخلة دي كم سنة من التعليم بتاعها كل مرة والكتاب بيقول الصديق كالنخلة يجهل كالأرض في لبنان يعلو يعني الصديق باستمرار يعلو في قامته الروحية في درجته الروحية في فضائله في مقدار الخير الذي فيه يعني لا يكفي لا يكفي ان كنت تعمل الخير انما ينبغي ان تنمو في الخير لا يكفي ان تتعب للخير انما ينبغي ان تنمو في الخير لازم تسأل نفسك هذا السؤال هل أنت باستمرار كل يوم تصعد إلى فوق في روح إيابك؟ ولا صعودك توقف؟ ولا بدت تنزل لده؟ حاسب نفسك من جهة الصعود هل الصعود مستمر؟ ولا متوقف؟ واحد زي يقول الرسول اللي شهد أكثر من جميع الرسل واللي بشر في كل مكان وأشفت كناني السفيرة جدا في الشرق والغرب ليقول نفسه أحسب أنني قد أدركت أو صرت كاملا ولكني أسعى لعلي أدرك أنسى ما هو وراء وأمتد إلى قدام اسعى نحو الغرب يعني بيفكر لازم بيستمرار يصعد الى فوق كتير من الادسين يلقهم بيتكلموا عن خطاياهم وبيبكتوا نفسهم بينما كانوا الادسين كبار هم ما بيتكلموش عن خطايا نزلة كح سلبيات. إنما كل خصاياهم عدم الامتداد إلى فوق القديس أرتانيوس الكبير اللي كان من أكبر مشاك عصره وكان رجل شم وبيصمت مش خوفا من أفضاء الكلام بيصمت لأنه مشغول بالكلام مع ربنا لما قالوا له ليه ما تتكلمش معنا قالوا هم مش قادر يتحدث مع الله ومع الناس في نفس الوقت القديس أرسل مش اللي كان بيصلي واقف نحن في الشرق والشمس وراه وقت الغروب ويصلي غايت لما تطلع الشمس قدامه يعني يقبل الليل كله في الصلاة كان يقول للآن لم أبدأ هاتني يا رب أم أبدأ امنحني يا رب قوة من عندك إن أنا أبدأ قد الناس اللي بيفكروا يصعدوا إلى فوق مش كل واحد وصل لوضع معين ووقف على كده الأشجار القوية هي أشجار دائمة النمو دائمة النمو عندنا أشجار جزارين في الدير أنا زرعتها بنفس في الدير الأنباد شوي في براير سنة 77 دلوقتي الشجرة تكبر تكبر تكبر ارتفاعها إلى 25 متر فوق. حاجة جمع لما زرعناها كانت مش باينة من الأرض تستمرار بتطلع بتطلع وتبكتنا جميعا على ان احنا لا ننمو مثل هذه الشجرة المباني هموما فيها خاصية الارتفاع الى فوق لأقصر درجة توصل اليه لدرجة فيه مباني في شبق ناصحات السحاب ترتفع لفوق باستمرار واحنا دايماً بنقول اللي يبني دايماً يطلع لفوق بيطهر لفوق واللي بيهدم دايماً بينزل بتاعنا الجبال والقمم اللي ربنا اوجدتها لنا ورانا مسألة الصعود لفوق بيقول رفعت عينيه الى الجبال من حيث يأتي عوني كانوا الناس بيصلوا في الهيكل في فوق الجبل ويقولوا مزامير طول مهو صلعين يسموها مزامير المصاعر يعني كل ما بيطعب بيقول مزمور مزمور مزمور رايك يا ميوسف المنارة اللي شكنيت لما نشطها تلاقيها سحن مصالقة لفوق كده يوريك انك لازم تتجه لفوق وتوصل لربنا فوق على صور كبير قامت الإنسان من أول ما يتولد الإيد يستفع ويضعب لفوق في سفر المشيد يقول من هذه الصالعة من البرية كأحمدة من دخان معصرة بالمر واللبان جاي الدخان وهو صالع لفوق كبير زي دخان الشرية وهو صالع لفوق انتوا في الكنيسة بتشوفوا الكاهن بالشورية والدخام بيطلع لفوق لكن ما بتاخدوش منه درس روح ليكم ازاي الواحد يكون باستمرار يطلع لفوق زي رائحة البخور بتطلع لفوق زي الزبيحة وبخارقة بيطلع لفوق احنا واحنا بنصلي بنبص الفوق نرفع اجينا الفوق ونبص الفوق كل جاي يزينا بالك ان احنا لازم نفكر ان افكارنا ايضا تصعب لفوق وشهواتنا تصعب لفوق ومستوانا نصعب لفوق تقول اعطت مع فلان فرفع مستوانا في الاعداء اللي اعطاها معاها او قعدت مع فلان فخبط بمستوايا القعده اللي انا قعده معاه ياريت تفكر مين اللي بيصعد بمستواه الى فوق ومين اللي بيثبت بمستواه الى اكثر صدقوني حتى السماء حتى الشعب فيها مستويات بتصعد لفوق واحنا بنركب السيارة نبص نلاقي السيارة ارتفعت السفعة وبقى السحاب ما لستمتده وهي فوق السفعة وبعدين تطلع ثاني للسحاب درجته اعلى وبعدين تطلع تاني لمستوى اعلى غالبية السيارات تطلع لمشتوى 33 ألف قدم ما شلال لكن في الكونكورد أيام ما كنا بمسكبها كانت توصل في ارتفاع الأجيب من 20 ألف قدم و 55 ألف قدر وشعب لل ألف قدر تطلع لفوق, لفوق لفوق لفوق لفوق للمسيح لما على السحاب هيجعل أنز السحاب من بول لتلاقي درجات, درجات درجات درجات درجات درجات من السحاب كله طالع لفوق كل دروس الزائل الواحد يسعد الى فوق الصعود بيكون في المستوى الروحي والمستوى الجسدي ايضا الكتاب بيقول نجيب الله في ارواحكم وفي اجسادكم التي هي لله تمجد ربنا الجسد درجات في تعب الجسد من اجل ربنا وتعب الجسد من اجل خدمة الناس وتعب الجسد في ضبط النبس وتعب الجسد في السكود في السجود في الركوع تعب الجسد في مشاوير الخير تدعى تجسدك من أجل ربنا درجات درجات تدعى تجسدك في السهر الروحي يجيلك رغبة النوم تقول لأ ما ننشغل لما صلي وزيد الصلاة زي مارس حال لما بيقول انجتلك رغبة في النوم تقوم <تصفيق> نفسك وزود صلاتك وزيدها مجاميع والروح كيف يمكن ان روحك تكون في صعود للسماوات انا بشوف ان كثير من الناس بيركزوا على فضائل جسديه فقط زي الصوم زي المصاميات زي الناس لكن ياريت الانسان في حياته الروحية عشان قصعت الى فوق يهتم بالفضائل الداخلية الداخلية يقول لك انا ايه داخلية يهتم بالفضائل الداخلية اللي جوه القلب من جوه يعني واحد مرة نفسه مثلا على فضيلة الفدوق على فضيلة السلام، السلام القلبي الداخلي، السلام الفكري بعيد عن الاضطراب، بعيد عن الخلق، بعيد عن الخوف. السلام الفكري والسلام القلبي، السلام الداخلي ممكن يحمل السلام مع الناس من الخارج، لكن قليل اللي بيحصل عن السلام الداخلي. والهدوء الدافع قليل من الناس اللي يسمى بفبيلة الوداع يمكن البعض ما يعرف يعني كلمة وداع ان شاء الله لكم كتاب موجود في المضاع حاليا خلص من جهة فيه إيش محيات الصوادع والوداع في باب كبير عن الوداع. كيف يمكن انك انت تنمو في صبيلة الوداع في طيبة القلب في الرقم في اللب حد فكر كيف ينمو في صبيلة اللطف يبقى انتون انت لطيف انسان هادي انسان وديع انسان طيب انسان رقيق عنده الرقم فبالرجال برضو إن الرقة مش خاصة بالنساء مفروض الرجال أردن يكون الرجل عنده رقة في الصوت والرقة لا تتناط مع الحجم يعني ممكن يكون حجم وممكن يكون رقيق ممكن يكون طيب وممكن يكون جاد كيف يمكن انسان أن يجمع بين الصفات اللي يبدو في ظاهرها ان فيها تناقض؟ وينمو فيها ينمو في الغيث لما يصل للدرجة اللي خيرت عن المسيح كشب مردودة لا يقصر وفتيلة مدخنة لا يفتل لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد تشعر أطواته هل في حد فيك جرب إذا هو يمر النفسه على الصوت الواطي كل الناس تعرف تزاحق لكن قليل اللي يمر الناس على الصوت الروح الصوت الروحي اللي ربنا كالمدح إلهي اللي بيه يقول وإذا صوت منخفض خفيف يقول له ما لك إعراض يا إلهي لازم الإنسان في صعوبة الروح يهتمد الخضائم الداخلية وينمو فيها ويشبط فيها يعني ينمو فيها ويشبط فيها ممكن واحد يعمل الديه لمدة يومين وفي ثلث يوم يتكف تدسطر يمرم نفسه في تدريب روحي ويتكف من التدريب لكن يسمى له ايه يومين ثلاثة وبعد كده يرجع زي ما زي واحد يقول اخوة تدريب صمت فيصمت يومين ثلاثة وبعدين يرجع ينتبق عليه المثل الذي يقول صمت دخرا ونطق كفرا يعني صمت ولما جه يتكلم لخبط الكلام المهم في الفضائل انها تكون ثابتش الانسان علشان تصعد لفوق في الفبيلة امشي في التدريب الروحي والتدريب الروحي لا تضع امامك حدث كبير من يكفي التدريب يكفي تدريب تذكنه لغاية لما تشبط فيه تماما ويصبح جزءا من طبعك تنتقل الى تدريب اخر بغاية لما تذقنه تماما سمتصل بغيره لأن كثير من الناس يحطوا يضعون مجموعة من التداريب ولا يستطيع أن يذقنها كلها ممكن أنك انت لكي تصعد إلى فوق لا تهتم فقط بنفسك إنما تهتم أيضا بالآخرين ستنم في الخدمة زي الانسان بيصعد بيصعد من درجة مخدوم الى درجة خادم الى درجة مكرش الى درجة بيعطي وقته كله لربنا زي الكهنة والرهبان اللي بستغربله في كماحيتنا ان عندنا خدام كثيرون بالآلاف، عشرات الآلاف، لكن لا يصعد أحد منهم درجة إلى درجة مقرص إلا النظرة النادرة. وساعة أقول لك كنيسة مدام حنط وما قدرش يتطلعوا مقرصين يبقى خدمة ضعيف. كنيسة تعود تخدم عشرين سنة. وعندهم في كل سنة سلتمائة خادم ربعمائة خادم ما يطلعش منهم مكرس واحد او اثنين او ثلاثة يبقى خدمة لطفعة الى فوق ثابتة في مستوى معين ما بيرتفعش او انسان يصبت يفتكر مدام وصل للاجرية خلاص وصل الى نهاية المصار كما تصعدش الفوق شوية لدل ما تكون صلاتك مجرد صلاة دخل فيها عنصر التأمل خلي صلاتك تصعد من جهة النوعية يكون الصلاة فيها حرارة يكون الصلاة فيها حب يكون الصلاة فيها خشوع يكون الصلاح فيها ايمان يكون الصلاح فيها فهم فيها ترسيب كل درجات من جهة النوع لكن واحد بيوصل لوضع ولا يصعد بعد منه ياريس كل واحد يختبر هل صلاته وقفت عند وضع معين الخلاص زي الناس اللي وصلوا للمعاشات وما بقاش رجعهم عمل بعد كده ولا صلاحك بتتنموا فيها ما كل إنسان بيصلى لكن مش كل صلاح ده أتبر الكتاب مرة قال إلي كان إنسانا تحت الألم مثلنا وصلى الصلاح يعني صلى الصلاح يعني صلى بجد طال فيها الحب والتركيز والإيمان والحرارة والفهم والخشوع حاولوا تسعادوا لفوق شوية ما تخليش سلواتك توصل لحد ووقفت على كده وخدمتك توصل لحد ووقفت على كده الكاهن اللي خدمته بتوقف عند حد بيبان ان هو يعني ما عندوش نمو وما عندوش صعود الى فوق وجيد الخدمة تبرد او تتحجر عند وضع معين لكن عايزين الانسان اللي يسعر في كل شيء حتى في معرفة المفروض الانسان يكون عنده مبدع الصعود في المعرفة كل شوية والثانية يزداد في المعرفة يزداد في العلم يزداد في الفهم يزداد في الثقافة ولا يقف على كده يبقى عقل وقت هم الصعود الصعود في الروحيات وفي العقل أيضا وفي المعرفة وفي الحب يعني الحب يعني تحب الناس ده كويس وبعدين تحب الغرباء وبعدين تحب الاعداء وتحب المقاومين ده من جهة الاشخاص وبعدين تحب وتعطي، وتحب وتتعب وتحب وتبذل وتبذل حتى ذاتك في نمو نمو في النوع نمو في النوع وفي الدرجة في نمو في السمية أيضا سمية ما تعمله من أذل الله ومن أذل نفسك ومن أذل الناس وما نأخذ كلمة الصعود ونقول المسيح صعب لفوق وخلصوا على سبب تبغون المسيح صعب يا رسماء وانت بتصعد ولا لا وتستمر في الصعود ولا لا وتنمو فيه ولا لا ايضا احيانا توجد عقبات في طريق الصعود عقبات من داخل نفسك او من الوسط المحيط بيك او من احل بيك او من اعداء او من اخوة كذبة او من شهوات العالم كيف يمكن ان تفاوم هذه العقبات وساشتمر ساعدا الى فوق باستمرار نحن كانت العقبات انا فاقد اول مرة زرنا فيها مغارة الفجيس الانبا صميل المعترف خمسة وستة وخمسين على ما أظن. نطلع جبل كده على طول على طول لغاية الخمس ست أمتار الفؤانين كلهم رم لحد يمشي الرمل رح ننزل تحت مش أذى. ويجاهد ويكافح وال والفوق وصله قبل كده يقولوا هنا شف تحيلا ربنا يكون معاك حاجة بسيطة. ويقعد يشتغل يشتغل لغاية لما يطلع فوق يبقى مبسوط انه انتصر على الاعصابات الموجوده امامي لو ما فيش اعصابات يبقى ما فيش لذه في الانتصار فاكر كنا لما نروح المشوار ده مشوار طويل واخدين معانا كل واحد ازازه في ميه كده في المشوار الطويل ما مشيخش غير بال بس لأن لان اسقط خلفه صميه هنرجع ازاي فاكر مرة انا وواحد من رغبان نشيت مشوار في الجبل بتاع يمكن 15 كيلو رايح و15 كيلو جاي لكل واحد معاه ميه جيبه ما اتد نفس وسط الوحنا راجعين وقربت بيت قلنا لو خلصناه واحنا راجعين هنرجع ازاي فلازم الواحد يجاهد ويكافح وينتصر على الصعوبات ولا بد أن يصعب إلى فوق الصعبانة.